يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين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 بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين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 قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا عَلَى على نُرِيَكَ نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نَحْنُ نحن بِمَا بما يصفون وقل رب بِكَ بك من همزات الشياطين وأعوذ بِكَ بك رب أن يحضرون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 وقل رب اغفر وارحم خَيْرُ خير الراحمين